يا الموعود يا الموعود عاد يوصف حالتنا هي دينا وكل وجهين تبعتنا يا الموعود عاد يوصف حالتنا هي دينا وكل وجهين على اتنين يا الغايب بهاي المسين واسي يا الغايب بحايل مسين وواسير يا الواسير الدمع عالمصاب الزكي يا العزيز يا العزيز الدمع عالمصاب الزكي يا العزيز لناديك يا المهدي وبحرقد لناديك لو بجبال تنهد من حسره يا الموعود ما تنوصف يا من حسره يا الموعود ما تنوصف حالتنا يا الموعود ما تنوصف حالتنا يا, يا الموعود <تصفيق> يا نوصف حالتنا ابن الحسن من الالم ناصحنا يا ابن الحسن من الالم ناحت ما, ما ناحت مثل ما نحن ما مثل ما وبهاليوم نرفع إليك شكواك يا ما تنوصف حالتنا وبهاليوم نرفع إليك شكواك يا الموعود ما تنوصف حالتنا حالتنا يا المورار حاتي اوصف حالتنا يلي بيها وجهن تبعتنا يا الموعود. حالتنا ما تنحص جروح ما تنحص وتنزف جروح البينة، ويا المصاعب والهم ومربينا، ويا المصاعب والهم, والهم من بعد ذاك العز وسف دللي من بعد ذاك العز وسف اللي انا نترجى تدري الوقت شتتنا يا الموعود ما تنوصف حالتنا نترجاك تدري الوقت شتتنا يا الموعود ما تنوصف حالتنا يا الموعود ما تنوصف حالتنا يلينا فوق الوجن تبعتنا يا الموعود ما تلوصف حاله بيالي هارار فوق الوجن تبعتنا نقسم, نقسم عليك نقسم عليك بكسر ظلع الزهر دوم الفرج يا بن الحسن منتظر نقسم عليك بكسر ظلع الزهر يوم الفرج يوم الحسن ننتظر بين المصاعب والآلم والحسر بين المصعيب والآلم والحسر ظلم وجار تدر ملت بنيتنا يلمه عهود ما تنوصف حالتنا ظلم جرن ملت دنيتنا ما تنوصف حالك يا ما تنوصف حالتنا لياليها <تصفيق> أشعر الحسيني السيد سعيد الصافة الضيثي أداء الرموط الحسيني ياسين الوائي الإخراج والحبسة الصوتية مصطفى الطيب ونسألكم الدعاء فقل وجنة معدن